أم أمنتم أيه أن وعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً فيرسل عليكم قاصفاً من الرنج فيغرقكم بما كفروا ثم لا تجد لكم علينا فيه تبيعة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وتفضلناهم وَفَضَلَ مَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاثٍ بِإِنَانِهِمْ فَمَنْعُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَأُولَآئِكَ قَرَأُنَّ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِيهَا رِيْءٌ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن ك لتفترى علينا غيره، لتفترى علينا غيره، وإذا لست خذوك قليلا ولولا لا ثبتنا، كل قد كتت إليهم شيئا قليلا، إذا لاذقنات ضيعت الحياة وضيعت الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا.